بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين نستمر في سلسلة دروس أو حوارات تحت عنوان خلق الإنسان بين العلم والقرآن وهذا الموضوع يتطلب أن نستمر لمعرفة حقيقة الإنسان من أين خلق؟ كيف خلق؟ وهناك من قال أن الإنسان أصله قرد وهناك من قال أن الإنسان يشترك مع القرد في أصل واحد أو سلف واحد أو ضيفنا الدائم في هذه الحلقات هو الأستاذ الدكتور صبري الدمرداش مرحبا بك دكتور صبري يا الدمرداش. مرحبا بكم محمد. أهلا بكم مشاهدي دكتورنا الفاضل هذا الموضوع العلمي الدقيق تكلمت بأن نظرية داروين في أصل الإنسان تقوم على ثلاثة ركائز وخمس آليات نعم واليوم سوف تتكلم عن نقد آلية من آليات من الليلة الخمسة, الخمسة وهي آلية الصدفة نعم دكتورنا منذ زمن بعيد ونحن نسمع أن فيلسوفا اسمه هكسلي اقترح أو تصور إمكانية حصول الصدفة في خلق الإنسان من التطور أو خلق الخلق من التطور بستة قروض على ألا طابعه تشتغل آلاف السنين والملايين السنين فتنتج قصيدة لشكسبير عبر الزمن الطويل فما المانع أن ينتج هذا الخلق من عبر ملايين السنين من تفاعل هذه المادة الحية؟ اسمح لي حضرتك قبل أن نجيب على النقطة الفلسفية هي نقطة وليس علمًا أطلقها سيرجول نيكسلي أو ذكر مشاهدينا الكرام بالركائز. الثلاث اللي تقوم عليها نظرية درون الركيز الأولى انبثاق الحياة من اللاحياة الركيزة الثانية أن الأنواع يتطور بعضها عن بعض بمرور الزمن ومن ثم كل ك... كل نوع ينتج نوع جديد وهذا يقتضي وجود كائنات انتقالية أو حلقات وسطة بين النوع القديم والنوع الجديد حلو. بين اللو... النوع السابق والنوع اللاحق. مثلا ما بين الأسماك والزواحف ما بين الزواحف والطيور ما بين الطيور والثديات ما بين القرد والإنسان. و... الركيزة الثالثة... الثالثة اليات التطور آلية التطور تطور. وهي على آلية الخمس الأولى. <تصفيق> الأولى الصدفة, الصدفة. آه والثانية الصراع من أجل البقاء والثالثة الانتقاء الطبيعي والرابعة توارث الصفات المكتسبة والخامسة التفارط الوراثية حلو اليوم نتكلم عن الركيزة الأولى الصدفة. أيوة. الصدفة الأليه الأولى الأليه الأولى, الأولى. الأولى. الأولى. الأولى. من الأليات الخمس آه. الصدفة يا <تصفيق> دكتور نعم نرجع لجولن هكسلي أيوة على المثل المشهور آه قال نفرض أن ستة قروض ضربناهم على أنهم يدنهم يخبطوا بشكل عشوائي على الكي بورد بتاع إحدى الألاف الكاتبة ويدنهم مثلا ملايين ملايين السين حتى ده فرض, فرض جدل يعني نعم ممكن نجد في نهاية قصيدة القصائد سيكسبير كويس حلو طيب أنا ردي هذا كلام ينم عن الحكتين حقيقة الصفسطة والجهالة وهي نكتة فلسفية على الفكرة هي نكتة فلسفية أعطتوا إياها الرياضيات وجات الرياضيات شلتها منه ثاني نهائيا بعد أن أقولوا يا دكتور محمد أيوة. رياضيا ما عاد حاجة اسمها فيه صدفة إطلاقا أسقاط الصدفة رياضيا آه طبعا أفضل حلو أسقاط الصدفة رياضيا طيب آه. حتى تسقط الصدفة رياضيا إذن لابد من الاعتماد على قوانين لأن الرياضيات قوانين طبعا صح ولا لا يا دكتور طبعا فهل للصدفة قانون؟ نعم حتى الصدفة لها قانون عجيب ومن هذا القانون هيتبين استحالة يعني تكون حرفين اثنين مش يقول بقى ايه يعني قصيدة شكسبير ولا لا حرفين اثنين بيقولي قانون الصدفة قانون الصدفة قانون الصدفة ان الصدفة تتناسب عكسيا مع عدد الاشياء المراد يختار منها. بعد اساس الناس اه طبعا الصدفة. لازم أقول الصدفة تتناسب, تتناسب عكسياً مع عدد المراد من بينها. م. مثلا انا عندي كيس فيه قطعتين بلاستيك واحدة بيضاء واحدة سوداء. إذا قلت لحضرتك عشوائيا هات لي البيضاء نسبة نجاحك كام واحد لاثنين. واحد لاثنين. كويس. نعم. طيب احنا خلينا سبع قطعة بالوان الطيف قطعة حمراء وقطعة برتقالية وقطعة صفراء وقطعة خضراء وقطعة زرقاء وقطعة نيلية وقطعة بنفسجية. وقلت لك عشوائيا هتلي القطعة الخضراء. واحد من سبعة وهي كده واحد من سبعة هي هي كذا وهكذا وهكذا نعم. وهكذا فكل ما زودت العدد قل كل ما زودت العدد نسبة الاحتمال تقل تقل تقل تقل تقل تل إلى أن تصل بما يسمى في الرياضيات لاحتمال الصفر ما فيش ما فيش هذا معنى القاعدة اللي قلتها مرة ثانية دكتور آه أن الصدفة تتناسب عكسيا مع عدد الأشياء الموضة أكثر بينها وضحت خالص وضح جداً. وضحت جداً. خالص جداً. كل ما زود الأشياء كل ما احتمال الصوت هيقل حلو يجي عند حد معين رياضيا يبقى الاحتمال الصفر بيسموه الاحتمال الصفر يقدر الواحد يسويها الان في البيت مع اولاده مع يحط اي حاجه لا احنا هندي امثله لسه ايوه طيب لا ليه ليه امثله حلو المثال الاول نفرض ان عندنا 100 قطعه من مثلا بالبلاستيك برضه موضوعه في كيس والكيس ده معتم وانا مش شايفه كيس معتم اه ولخبطته وقلت حضرتك انا هم على فكره 100 قطعه 99 منهم سود واحده بيضاء نعم. أقول لك هات لي القطعه البيضاء. البيضاء عشوائيا بالصدفه هتحاول تحاول نسبه نجاحك 1 الى 100 100% 1 الى 100 طب قلت لك هات لي القطعه البيضاء مره ثانيه نسبة نجاحك واحد هذا مية ضرب مية يبقى واحد طب هات لي القطعة الثالثة هيبقى نسبة النجاح واحد لمائة ألف القطعة الرابعة نسبة النجاح واحد إلى الأولى عشر آلاف والأولى هنا مائة ألف ثم إلى مليون في النهاية في النهاية هتجد نسبة النجاح تتضاؤل تتضاؤل تتضاؤل إلى أن تصل إلى الصفر مستحيل إنك تجيب لي القطعه البيضاء 100 مره كل مره اقول لك هات لي القطعه البيضاء من 99 سود كل مرة كل مرة كل مره كل مرة يبعد كل مرة احتمال يبعد العدد العدد وبدأ ب 100 من واحد وبعدين 100 ضرب 100 10000 وبعدين هنضيف كمان صفرين وصفر وهكذا وهكذا هتوصل عشان تجيب لي القطعة البيضاء من 99 قطعة سود ورا بعض ورا بعض ورا بعض هتصل إلى رقم استحالة استحالة اللي يسموه فرديات الاحتمال الصفر بعد الاحتمال الصفر نكمل بعد الفاصل دكتور صبري قلت إن الآلية الأولى من آليات التطور الخمسة الصدفة ثم قلت إن قانون الصدفة يهدم الصدفة قانون الصدفة ينفي الصدفة ينفي الصدفة وضربت لنا مثل واحد نريد أمثلة أخرى توضيحية دكتور المثال مثل مثال مشهور جدا وكل مشاهد كريم يقدر يعمله أيوة هنجيب عشر ورقات كوتشينا عشر ورقات كوتشينا احنا نسميها باللهجة المحلية الجنجفة الجنجفة البلوت عند اخواننا السعوديين أوه أوه كمان ايش السوريين ولا مصوريين ايش انتوا كوتشينا اهل كوتشين آه, اه او جنجفة كما ترى بلوت اه, آه وهنلغبطهم من البعض وبعدين هتغمض وقول لك فالله لي ما ترى نعملها عملي يلا ايوه ادي أدي 10 خد خد شي خد فنطهم باللهجه المصي بيقول فنطتهم يعني لخبطهم اه وهمض احنا نخلي وهيك لرقب الهولك عليه المشاهدين اي اللي يشوفونها كويس نخبط ونحط دكتور على بعض في ورا وتاذي يعني ماشي هذي هذي شب اللي عليه منخلص الان ايش عايز مني انت اه أغمط. أغمط. اه انا عاوز رقم مني ايه, من إيه. آه آه. عاوز رقم كم رقم ستة رقم ستة. لو اسحب رقم ستة ها مثلا انا بسحب مثلا هذه مصدقه؟ رجعه لا, لا ما غلط ده حلو ده دليل على إن الصدفة يعني غ غرادي دكتور ماذا تاني تاني. تاني. تاني طب هات لي رقم واحد بسم الله بسم الله خل نسحب رقم واحد نكملة واحد ماشي. لا لا كويس لين لا. نسبة احتمال نسبة لما تسحب رقم واحد م. من عشر رؤاة هي واحد عشر من واحد العشرة واحد العشرة مية المية مية المية طيب حاول تاني فنطها فنطها وهاتلي رقم اللي أقولك عليه هاتلي رقم اتنين ها هي شفت آه لا يمكن آه. لا يمكن نشرح بالإستاذ حتى لو حصلت صدثة مرة يعني, آه آه. يعني. نشرح الفكرة يعني. آه. نشرح الفكره طيب دلوقتي عدد اوراق الكوتشينه كام 10 عشان اقول لك هات لي الورقه رقم واحد هيبقى نسبه الاحتمال كام واحد 10 حلو طيب هقول لك هات لي بعدها رقم 2 هيبقى نسبه الاحتمال كام زود صفر, صفر هيبقى نسبه الاحتمال واحد 100 بالترتيب هقول لك هات لي رقم 3 نسبه الاحتمال هتبقى ايه واحد لألف رقم 4 هيبقى 1 لكام ل 10000 خمسة هيبقى واحد لمائة ألف ستة واحد ل ألف يعني مليون وهكذا وبعدين سبعة هتوصل عشان تجيب لي الأرقام العشرة بنظام بنظام من خلال الصفر هتاخد الصفح؟ آه هتاخد بالضبط عشرة آلاف مليون محاوله هذه محسوبة الرياضيين دكتور طبعا حسب قانون احتمال زيادة كل مرة بتساوي صفر فالاول بنسبة واحد العشرة وبعدين مئة وبعدين ألف وبعدين عشر تلاف وبعدين مائ مائة ألف وبعدين الف, ألف اللي هو المليون وبعدين عشر مليون وبعدين ميت مليون وبعدين ألف مليون وبعدين عشر تلاف مليون بالضبط كما قلت إذن القانون الصدفة آه كل كل كل ما وبعدين أنا بتعامل معي عشر ورقات بس بس طب خليهم, خليهم أنت عرف النسبة هتبقى كم؟ هيب... لما كانوا عشرة النسبة واحد وعن يمينه عشر صفر لما تكون اثناشر هيبقى واحد عن يمينه واثنشر صفر يعني تريليون طب افرض إنه هم واحد وعشرين ورقة هيبقى واحد وعن يمينه واحد وعشرين صفر ودي تقرأ... أو تقرأ ألف مليار مليار كل ما تزود كل ما تزود نصل صفر نصل, صفر. تقلل نصل تقلل تقلل لا يمكن قراءتها دكتور لا يمكن قراءتها مع مين حاجات تفضل عاوز ف... تقول مثل ف... كمان كيف قياسا في ال... في, ال... في الكون ماليش هانيجي اه طيب عاوز مشان كمان ابي ابي مثلا احيانا يقولك حروف المطبعة يضرب فيها المثل اه ده بس جميل جدا دلوقتي عندنا مطبعه فيها حروف متفرقه الحروف دي عددها مليون كويس هبهزه ارضيه ارضيه عنيفه على مقياس ريختر مثلا يمكن تسعة أو أكتر عملت ايه انفجار في المطبعة فلغبطت كل اللي الحروف. الحروف ركز معايا لو قالك العامل اللي بيشتغل عندك نفرض انك مدير المطبع قالك العامل قالك يا دكتور محمد سبحان الله ده بعد الانفجار العشوائي دي انا وجدت الحروف كونتي كلمة من, من حرف قط تسدق ولا ما تسدوش معقول ممكن معقول معقول. معقول جدا معقول جدا طيب لو جيه قالك ده مش كده وبس ده أنا لقيت في جانب من المطبعة لقيت الأغنية اللي الاطفال بيغنوه عن القطط اتعملت قطتي نميره واسمها سميره لعبها يسلي وهي ليك ظلي تظهر المهاره كيف تصيد فاره وورك هل تصدق؟ يعني صعبه صعبة جدا ان المطبعة تنفجر فحروفها ترتب القصيده اه ترتب نسلم النصار سالني جاء لك سبحان الله شوف القدرة هي هي هي عشوائية يقول لك شوف دا عملت كتاب القانون لابن سينا خمس أجزاء لا هذا على طول مستشفى الطب النفسي يعمبر أحوال مسين طب عصرية. لو قال لك دا عملت لسان العرب لابن منظور عشرة أجزاء ساعة. طب لو قال لك عملت كتاب الجاح السمنية أجزاء حيوان. طب لو قال لك عملت الأودسة عملت الإلياذة ريسهل الغفران المعري لو قال لك ان هي مثلا آه هنا بقى قال لك بشوف سبحان الله شوف الحروف الانجليزيه اللي كانت في الطوابع التي عملت عملات البريطانية الانزيكلوبيديا البريطانيه الموسوعه البريطانيه 50 جزء وتعال شوف صدقوا استحيل يستحيل بعقل العالم وعقل الطفل وعقل الجميع اذا انتفت الصدفه تماما وبعد الفاصل مكمل يا شباب دكتور صبري ضربت أمثلة على استحالة الصدفة كانت أمثلتك مادية أرقام وكتشينا وغيره نريد أمثلة حيوية مثلا أنت تكلم دكتور عن عظمة خلق الله للDNA وللخلية وللبروتين مدام نحن في قبائل كلام اللي تقال عن الدين كلام عظيم وكان عندك أكثر دكتور بما أن النظرية التطورية تقوم على علم البيولوجيا هل يمكن صدفةً أن يخلق بالصدفة بروتين واحد. طيب ده سؤال جميل جدا. أيوة. الذي أجاب عن هذا السؤال هو عالم الزيت الشهير السويسري شارل يوجين قال لك إياه. قال لك الجزيء البروتين بيتلف من كم ذر أربعين ألف ذر. حلو. ومن كم عنصر من خمسة عناصر. خمسة عناصر. هم. العنصر الأول الكربون. الثاني الأكسجين. حلو. الثالث الهيدروجين الرابع النيتروجين الخامس الكبريت من بين إب هل يمكن هذه العناصر من بين أكثر من ميت عنصر موجودين في الكون يتحدوا مع بعض عن طريق الصدفة وقوانين الجزء البروتين حسبها حساب رياضيًا رياضيًا كان هذا فوق الحساب الرياضي يطلع بتات حاجات أول حاجة نسبة الاحتمال وثانيا كمية المادة وثالثا الزمن المطلق الزمن نقول لهم تالي اول حاجه نسبه الاحتمال بعدين كميه الماده المطلوبه وبعدين الزمن الايه المستغرق. المستغرق بالنسبه ل وجد احتمال تكون هذه العناصر الخمسه بال ألف ذره هي 1 في 10 اس وستين بمعنى ايه واحد والنضع نجيب القلم ونكتب 160 صفر على يمينه وهو رقم يصعب النطق به صعب جدا وها... يعني يعني يعني تقرب ما صفر يعني بالنسبة بالنسبه للماده بالنسبه الماده وجد ان كميه الماده المصلوبه تفوق كميه الماده اللي في الارض كلها جميعا وزن الارض 600 مليون, مليون مليون مليون طن ده اكبر من هذا الرقم بحوالي 10 مليون مره عجيب يستحيل لماذا يستحيل عجيب غريب. يستحيل طيب تيجي بقى بالنسبه للزمن المستغرق هنا بقى خلاص الصدفة تمحى من قاموس يجب تمحى من قاموس العقلاء يجب كلمة الصدفة بعد هذه الحلقة تلغى من من قاموس العقلاء. ما هو الزمن واحد في عشرة أس 243 بمعنى اكتب رقم واحد أيوة وعنيمينه مئتين ثلاثة صفر وهو رقم قد يستحيل النطق إيه نصبه وهو يفوق عمر الكون بليون مرة عمر الكون 13.7 عشر ألف مليون. الرقم ده يفوق هذا الرقم بتاع عمر الكون أكثر من بليون مرة حتى تتحقق الصدفة حتى... لا عشان إيه تتكون جزيء مجهري لا يرى إلا بالميكروسكوب المركب وميت فما بالك بقى عشان تكون إيه عشان تكون جزيء بروتين مع بروتين وتكون لنا مثلا إيه خلية خلية مع خلية وتكون نسيج نسيج مع نسيج وتكون عضو عضو مع عضو وتكون جهاز جهاز مع جهاز وتكون فرد تاخد كم بقى ده ده جزيء ميت لا حياته فيه في حزبة تانية برضو الشرس يوجين وعلماء رياضات حسبوها قال لك ايه ايوه عشان يتكون بعض البروتين المعقد شوية اللي هو فيه حوالي خمس ذره المفروض توافر ثلاث شهود توافر؟ ثلاث شهود واحد الشرط الأول والبروتين يكونيه ما هي واحدة البناءه واحدة البناء البروتين هي الحمض الأميني يبقى لازم تغافر العدد الكافي من الحمض الأميني نمرت اتنين بالترتيب الصحيح مش أي كلام زي ما أيوة قلنا أيوة زي ما قلنا فرمول انسيلين يبقى العدد الكافي والترتيب الصحيح وبعدين تكون كلها عسراء وليست يمناء ونشرح للمشاهد فيما بعد شرطة أساسي تكون عسراء وليست, إيه وليست إيه يمناء وبعدهم كون مربوط برتبة كيميائيا برباط خاص برضو سنشير إليه فيما بعد وجد النسبة كام؟ وجد النسبة رخ... رهيبة واحد في عشرة أسة تسة ومية وخمسين واحد في عشرة أسة تسعمية وخمسين تسعمية وخمسين يعني يا دكتور محمد نعم دلوقتي هذه اللوحة آه هذه اللوحة آه زي ما احتمال تكون جزء بروتين عادي من 500 حمض أميني زي ما قلنا بالضبط بالكمية الصحيحة والتتابع الصحيح وكون الأحماض كل الأمنية كلها عسرة وليست تمنع ومرتبطة بالترابط معين بسم الكيميائيين الترابط ال البيبتايدي النتيجة كاملة مهمة احتمال احتمال النجاح بالصدفة واحد في عشرة أصله تسبه خبرة شوف شوف الجمال بتاع السفر شوف شوف هذي المشاهد شوف هذي المشاهد, المشاهد, المشاهد يعني هذه شوف صفحة شوف كاملة شوف نيجي بقى قانون الاحتمال الرياضي يقول ايه اي احتمال منسوب الى 10 أو 150 صفر ده مش 150 ده 950 اذا صفر صفر اذا خل... بهذا المثل انتهت كلمة الصفر من عقول العقلاء ومن قاموس العقلاء يحسن. خلاص انتهت بعد هذا المثال الرهيب او يحسن وذا كما قلت عشان تكون ايه بروتين ميت لا يرى الا بالميكروسكوب وليس في حياة فما بالك عشان تكون خلية وإحنا كلامنا حق اللي فاتت على الخلية. بالضبط. قلنا فيها محطات وفيها أبراج مراقبة وفيها مسارات وفيها ماخازن وفيها بنقل المعلومات وفيها ها؟ فمن باب أول أن كان الجزء يستحيل صدفة في الكون. يفوق الكون في مادته وطاقته وعمره وزمنه. الرقم هذا. الرقم هذا. شفت ده دا دا يخض من يقدر يرى؟ أنا حاولت أرى وعرض للمشاهد. حاولت تقرأ؟ أ أقرأه. صحيح. وانطق به أي؟ آه لا ان شاء الله ربنا وفقني للنطق هذا الرقم هو بالضبط عبارة عن واحد واحد من ديشيليون وعشرين عد عد 23 وعش ورراية ديشليونات آه، طبعاً. ثلاثة وعشرين دشيليون. عندك الصبغة الصبغة. هو يا دكتور. ما المواطن لازم يعرف ما هو الدشيليون. الدشيليون واحد وعندميمينو ثلاثة وثلاثين صفر. واحد وعندميمينو؟ ثلاثة وثلاثين صفر. طيب. اسمه بعد تسعة وثمانين خمسين على 33 هيطلع 29 وعشرين يعني ديشليون ضرب دشيليون دي ضرب دشيليون ضرب دشيليون كم تلات عشر متر؟ تفكه عدة ملي من من السنين. دش ديلفك. يعني دكتور علماء الرياضيات. آه. علماء الرياضيات. بالصدفة أمام علم ما محدش عاد يمطأ كلمة صدفة إذن قضية رياوية ساقطة ساقطة إذن إذن, إذن ده مش تطور ده خلق بقى نعم ده في إله هو اللي أوجد هذا وإحنا بنتكلم إذا بقولت على جزئ ميت ولذلك كلمات الله آه, آه, آه تعال بقى إحنا بنتكلم كل ده في جزئ, جزئ يعني في أربعين ألف الظرة أو خمسوية عمضة أميني كلام, كلام بسيط نعم تعال بقى لكم بقى تعالى الكون اللي هو كلمات, الل كلمات الله لله كتابان لله كتابان أحدهما منظور والآخر مستور أيوة. أما المنظور فهو الكون وأما المستور أيوة. فهو القران الكريم نعم كويس؟ نعم طيب <تصفيق> ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة الكهف آية 109 كل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله كلمة ربي وفي لوكمان الآية 27 ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمة الله السؤال ما هي كلمة الله هل هي الكرآن الكريم علم الكرآن الكريم كلام الله إنما هل المقصود هنا بكلمة الله هو الكرآن الكريم لا يمكن أن المقصود يكون مقصود هنا القرآن الكريم لماذا؟ لان القرآن الكريم كلمته محددة. القرآن عبارة أكم جزء ثلاثين جزء. طيب أكم صورة 114 سوره صورة. أكم آية ستة آلاف مئتين ستة وثلاثين آية. أكم كلمة تسعة وسبعين ألف كلمة. أه شان الله. أكم حرف تلت وعشرين ألف ستة وسبعين حرف. دالقرآن محدودة الكريم آه. محدودة ما محدودة نقولهم تاني القرآن الكريم كم جزء 30, 30 جزء وكم صورة 114 صورة اللي أنا معك وكم آه. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نفسك وصيّر وكم آية ستة آية وكم كلمة تسعة ألف كلمة وكم حرف ثلاثمية ألف ستو مائة وسبعين فدي محدودة، محدودة؟ لا يا هذا يحتاج تكميل بعد الفاصل دكتور. إذا قلنا دكتور إن كلمات الله سبحانه وتعالى لا يحدها حد، نعم، ولا تقتصر على كتاب الله سبحانه وتعالى. بمعنى؟ بمعنى الموصود بكلمات الله كل ما خلق الله في الكون. فمسألة ورقة الشجر كلمة من كلمات الله، قطت الحجر كلمة من كلمات الله، قتلت الماء كلمة من كلمات الله. دقيقة التراب كلمة من كلمات الله كل ذرة كل جزيء كل شيء موجود في الكون هو دي المقصود بها كلمات الله لأنها بلا حدود إذن بلا حدود إذن إذا كانت الصوت التمتفي في جزيء البروتين فمن باب أولى ما تيجي تأخذ بقى هذه البدائل كلمات الله والبدائل والكون العديد. على فكرة العلماء حصروا الجسيمات اللي موجودة في الكون لقوها واحد في عشرة واستمانين يعني واحد وعني منه ثمانين صفر ما تيجي تعمل بقى البدائل بقى بتاعة شارلز يوجين هي لك يمكن واحد وعن مائة واحد وعن مين ومشال ألف صفر أكتر من تسع مائة وخمسين. شيء استحالة. استحالة، استحالة رياضياً استحالة الصفر. دكتور. نعم. قلت وأرى أمامك مجسم العين بأن الاستحالة تتضاعف في خلق الأعضاء. ضرول ولماذا أثرك بالعين بالذات؟ ضرول كان عنده مشكلة ولا زالت المشكلة قائمة عند ضرولين الجدد وهي أن الأعضاء المعقدة. مثل العين والاذن ده انا في احد المراجع قريت حاجه عجيبه يا دكتور محمد نعم انت عارف ليه موسوعه قطوف من شرع علماء وكانت لي ستين صفحة صفحه عن دروي فهو باعت رساله لصديقه دكتور ليل دكتور ليل دي عالم في الجيولوجيا بيقول له يا دكتور ليل انا كل ما اجي افسر العين وفقا لاليه الانتقاء الطبيعي ما نمش الليل أنا رد على دارون بقى آه أنت ما تيجي يا دارون تفسر تعقيد المخ وفق الآلية الإخاب الطبي أنت لها تنامي الليل ولا تنامي النهار <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> نعم حلو آه واخد ذلك طيب العين لإن العين إيه بقى العين في خط التعقيد أصل العين بتؤدي وظيفة بصار ما يصحش أن القرنية مثلا تكونت وبعد مليون سنة الشبكية وبعد مليون سنة العصب البصري ما ينفعش لازم تكون دفع واحد. دفعه واحده عشان لازم تكون ايه دفعه واحده دلوقتي العين بتعمل ازاي العين بتعمل في حاجه اسمها مثلث الرؤيه مثلث الرؤية اه زي مثلث الحريق ان في الاطفاء بيعلمو يطفوا الحريق ازاي عندك ثلاث اضلاع للمثلث ماده قبل الاشتعال توصلها الضله الاشتعال اوكسجين اي نوع من الحريق عاوز تطفيه اكسر ضلع في المثلث يعني مثلا ان الاكسجين شخص هب شبت فيه حريق ولا حاجه حط بطانية وحوطوا بيها عشان تبدأ الاكسجين كذلك الرؤية عشان الإنسان يرى لابد فيه مثلث من ثلاثة اضلاع أول ضلع لازم فيه مصدر ضوئي زي الموجود معنا في الاستودو ده الكشاف تاني حاجة جسم زي جسم حضرتك ثالث حاجة عين سليمة لما الضوء بيقع على عيني فالشبكية بترجمه إلى نبضات كهربائية نبضات كهربائية الكهربائية. يبقى يصير في العصب البصري لاوبتك نيرف ويروح فين يروح هنا حيث هنا الجزء الخاص بالابصار ولذلك الضرب على الجزء ده في غايه الخطوره نعم. ليس من جهه الكرامه ايضا ومن جهه او الناحيه الطبيه لان الجزء الخاص المركز البصري المخ موجود ايه موجود هنا طيب قالك ايه بقى هذا الجزء المعقد شوف افتح كتاب وشوف الصفحات بتاعته وبص الكتاب في التلفزيون فرق كبير جدا بين الرؤية بالعين بالعين المباشرة وبين الرؤية في التلفزيون ساعاته ممكن يكون تقنية التلفزيون هيتك ومثل نقية صفيه الرؤية بالعين المجردة انقى وأصفى وأوضح من التلفزيون ثم ان الصورة اللي أنا بشوفها من خلال العين اللي ربنا خلق أهلنا هي صورة ثلاثية الأبعاد طول وعرض وعمق أما صورة التلفزيون هي ثلاثي الابعاد دلوقتي بيعملوا ال ال دي ايوه ال شوف ده. اكمل عقول الاف المهندسين في العالم واستغرقوا كام من السنين عشان يعملوا تلفزيون ال دي اللي هو ثلاثي الايه الابعاد ومع ذلك ستظل الصوره لا يمكن تضاهي صوره العين للانسان بيراه فينا بقى حته خطيره جدا أيوة. لما لما الردات الكهربائيه وصلت مخ الانسان وصلت مخ الليسات المخ اللي عصب الجزء البصري في المخ اظلم اظلم نقطه في الكون كله ما فيش ضوء وسبحان الله بشوف الاحمر والأخضر من خلال هذه الظلمه المعتمه دي نقطه خطيره جدا ان الضوء غير مسموح نفازه للمخ غير مسموح نفازه في أر... للجزء البصري برحب نبضات كهربائيه اه نبضات كهربائيه اظلم نقطه في المخ اه واظلم نقطه بهذه النقطة المعتمة أنا بشوف كل الألوان يا سلام. ده شيء عجيب نحن. بجد ده, ده مرش مر الكراب كده واخد باحظك كذلك لو خدنا مثلا الـ الـ الأذن بنفس الحكاية في صورة عندنا حق العين آه آه في صورة عندنا آه تختص بالعين آه شوف برضو اللي الصورة اللي تحت دي هي تركيب العين طبعا دي مش ما في, في غايه التعقيد أوف أوف أوف. في غاية التعقيد طب بالله عليك بالله عليك نيجي نرجع للوصفه الثانيه اللي بكال عنها التي ياكلها ضرور وتطوريون أيوة. لو حد قال لك انا ماشي في غابه كده لقيت التلفزيون اللي ايه دي محترم يعني ابديت حاجه جميله جدا وبعدين واحد قال لك اه ما الصدفه عملته تصدقه مستحيل يستحيل تقول فيدي يستحيل وتيجي في العين اللي أشد تعقيد منه من يوم مرة وتقول اه ممكن ليه أنا عاوز اجابه على هذا السؤال ودارون نفسه تعقد من العين للآن إن... تلاقيه غير مستريح في, في نومته الأبدية نعم. بسبب ليه العين كان عنده أرق من العين والأذن ما تتماشى مع قوية التطور قال الكلمة قال, كلمة. قال إذا... إذا لم ينجح الانتقاء الطبيعي في تفسير تكون الاعضاء المعقدة مثل العين والأذن فإن نظريتي ستنهار انهيارا كاملا هو نفسه قال لي كان عنده فين؟ في الفصل الخاص بتاع الصعوبات النظرية يبدو أنه كان أمينا مع نفسه و... آه. وعارف مشكلة في الذين يتعصبون للدارونية أكثر من داروين عارف ليه؟ ذلك مبلغهم من العلم ذلك مبلغ ما تلاقيش مجادل عنده علم هو بيجادل ب... ب... يمكن بالنفس بال... إذن دكتور العضاء المعقدة صعب استحالة. استحالة. طيب آه. عن الأحماض الأمينية ولا؟ آه. لح... آه. شوف الأوزان برضه دكتور محمد. سبحان الله. لا معقدة جدا آه. دكتور. مو... في غيتي التعقيد لا. وبعدين في نقطة. واحد بيقول لك لي ربنا عشان نساري شو على المشاهدين. ليه ربنا خلانا بوزنين. هاه؟ أقول له تلات أسباب. أول حاجة السيمتريا والشكل الجمالي. نمرة اتنين. إن الأوزان الخارجية اللي وصلنا لنا دهوت أيوة. بيجمع الموجات الصوتية. وبعدين يديها للأوزان الوسطى تكبرها. وبعدين نتقلها الأذن الداخلية وتلسل في العصب السمعي وتحن في الجزء الصدقي الواحد بيسمع بالجزء له الجزء الصدغي وسبحان الله هذا الجزء من المخ المسؤول عن السمع لا يسمع ولا فيه شوف تلاقي مثلا موسيقى صاخبة جزوى لما جزوى والدنيا مقلوبة ولو جبت جهاز وتقيس نسبة الضوضاء والأصوات داخل الجزء السمعي صفر دكتور كان كان أتمنى أن لو كان في وقت يسعفنا لكلامك عن الأحماض الأمينية واستحالة خلقها في صدفة ولكن الوقت حالة حال وهذا القدر كافي في تحليل صدفة ولكن أتوقع عندك ما تقوله عن صدفة نكمله في الحلقة المقبلة إن شاء الله, إن شاء الله. شكرا الله, الله لك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام عليكم